చిన్న సంభాషణ రెండు మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు من اين انت من اين انت بيسل نوندي انا من بازل انا من بازل بيسل سويسرلاند لو اوندي بازل في سويسرا بازل في سويسرا నేను శ్రీ ముల్లర్ గారిని మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను இஸ்محولي ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر اينا بيديسيلو هو اجنبي هو اجنبي اينا اينو باشا له ماتلادتارو هو يتكلم عده لغات هو يتكلم عده لغات మీరు ఇక్కడికి మొదటిసారి వచ్చారా లేదు నేను క్రింద సంవత్సరం ఒకసారి వచ్చాను కాని ఒక్క వారం రోజుల పాటే ولكن لمده اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط ميكو اكر نتشيندا اتستمتع بوجودك عندنا اتستمتع بوجودك عندنا تعالى منشلو تعالى منشيكا ونار جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء علاغي ايكد براديسامو ناك نتشندي وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا مير ايهن تشيستونتارو ما هو عملك ما هو عملك نينو انواداتكوديني अनुवादक रलिनि انا مترجم انا مترجم नीनु पुस्तकालयनी अनुवादिस्तानु انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب मिरी इकडे वंटरीगा उनारा هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ليدو نا بااريا نا بارتا ايكادي اونار لا زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا ايضا ماريو اي ادرو نا بيللو وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان